مبارك أما الخليل وإبراهيم فقد آتاه الله جل وعلا لينا في القلب وتسليما لأمر الرب تبارك وتعالى كما قال ربنا عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هنا قال الله جل وعلا عنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والمعنى أن الخليل عليه السلام رزق حظا عظيما من الرشاد والإنسان كلما أتي حظا من الرشاد والعقل والتأني والحكمة كان اقدر على أن يقضي حياته فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه والعاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موطئا حتى يعلم موطئا لليسرى والرشد هبة من الله تبارك وتعالى لكن لا بد منه وقد قال بعض أهل العلم إن حظ الإنسان من الرشد بمقدار, بمقدار حظه من الإيمان في في قلبه ولما كان الخليل من أعظم الخلق إيمانا كان من أعظم الخلق رشدا صلوات الله وسلامه عليه الحديث عن العقل حديث مستفيذ لكننا نلحظ أن الدين والشرع إذا غيب العقل يغيب التكليف سواء كان هذا التغيب عارضا أو كليا أو جزئيا فمثال التغيب الكلي عن المجنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ فتغيب الصغير تغيب جزئي لديه عقل لكنه لم ينضج لم يكتمل بعد وأما النائم فإن العقل غائب بالكلية لكنه لمرحلة وهي مرحلة النوم وأما المجنون فالغارب أنه مستديم أمره ثابت إلا أن يشاء الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه المقصود من هذا أن للعقل أن العقل مناط التكليف كما دل الشرع عليه هنا قال, قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل والإنسان العاقل يظهر هذا من تصرفاته وأعظم ما يدل على كمان عقل الإنسان توحيده لربه فمن عرف الله لم يجهل شيئا ومن لم يعرف الله ما عرف شيئا المقصود ينبغي أن يحث بعضنا بعضا على أن يكون لدينا حظ كبير من الرشاد والعقل والتروي فيما نقول